Sayfa 67, ayet 141. 141. Vel yuhisallahu'llezina amenu ve yemhakal kafirin.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 Am hasibtum an tadkhulu al-jannata wa lamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum 141 142 al-kafirin Am hasibtum an tadkhulu al-jannata wa lamma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 ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين أَمْ حسبتم أَنْ تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين وَلَيُمحِصَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ 143 وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَتَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ولقد كنتم أنون الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيتموه وأنتم تظرون أن ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيتموه وأنتم تظرون فقد ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيتموه وأنتم تظلون فقد ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيتموه وأنتم تظلون أن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 ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيتموه وأنتم تظلون ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. ولا قد قبل فقد قبل فقد 142 143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 Yüz kırk üç, yüz kırk dört. Ve Allah, kullarıyla birlikte onları kutsar. Yüce Allah, kullarıyla birlikte onları kutsar. 143-144 kullarıyla birlikte onları kutsar. Yüce Allah, kullarıyla birlikte onları kutsar. Yüce Allah,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 افا امات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن الله شيئا وسيجز الله الشاكرين افا امات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجز الله الشاكرين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 أَفَإِمْ مَاتَ أَوْ قُتْلًا قَلَبْتُمْ عَلَى آقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى آقَبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ أَفَإِمْ مَاتَ أَوْ قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَى آقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى الله فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْ فَإِمَّا تَنَاهَوْا أَوْ قُتِلْتُمْ أَنقَلَبْتُمْ عَلَى آقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ على عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وسيجز الله الشَّاكِرِينَ 144 a, 144 a.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 أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وَمَا مُحَمَّدٌ beş. رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ kıyameti var. Allah'ın kıyameti var. Allah'ın kıyameti var. Allah'ın kıyameti var. Allah'ın kıyameti var. Allah'ın kıyameti var. Allah'ın kıyameti var. Allah'ın وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ kıyameti var.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 وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْتَ مُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْتَ مُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا 144b-145a أَفَ اِمَّا تَأَوْ قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَىٰ أعقابكم. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجز الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين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 على الله الله 145 ب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 145a 145b كان <gülüyor> الله وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا وما يرد ثواب الدنيا نؤته منها وما يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجز الشاكرين.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 وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِ الشَّاكِرِينَ وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيِّنْ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ 146-B وَمَا, ضعفوا وما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 وما ضعف وما والله يحب الصابرين وما ضعف والله يحب الصابرين وما ضعف والله يحب الصابرين وما ضعف والله يحب الصابرين 146a 146b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 Yüz Kırk Ya. قَاتَلَ مَعَهُ kadar كَثِيرٌ فَمَا Rabbine sormuşlar. أَصَابَهُمْ Rabbine sormuşlar. Allah'ın وَمَا sormuşlar. Allah'ın Rabbine sormuşlar. Allah'ın Rabbine sormuşlar. Allah'ın Rabbine sormuşlar. Allah'ın Rabbine sormuşlar. Allah'ın Rabbine sormuşlar. Allah'ın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 وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا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 وإسرافنا في في 146ب 147ا وما <gülüyor> ضعفوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا وما ضاعوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وما ضاعوا وما والله يحب الصابرين وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وما ضعفه وما والله والله يحب 147 be.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 ana fi amrina wa thabbit aqdamana wanṣurna 147a 147b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 وما كان قولهم إلا أن قالوا رب نغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.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 وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا غفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَ اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وثبت أقدامنا وانصرنا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ 148 فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ المحسنين.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 فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن والله يحب المحسنين 147 ب 148 وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ''Fa الله thvâb add-dunya wa husn thvâbil âkhirâh, wallahu yuhibbul muhsinîn. Wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna alal qawmi l-kafirîn. 149 يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردواكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردواكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين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 يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين 148 149 فاتاهم الله ثواب الدنيا وَحُسْنَ ثواب الاخره والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردواكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين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 ya eyhellezinen amenu en tuti'u'llezine kafaru yerdukum ala a'qaabikum fetenqalibu khasirin. Sayfa 67 toplu halde. Ve yumhissallahu'llezina amenu ve yemhqal kafirin.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 يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلب خاسرين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أَمْ حسبتم أَنْ تدخلوا الجنة ولم ما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين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 يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحى الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولم ما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين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 أفإن مات أو قتلاً قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاباً مؤجلاً ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين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 يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردواكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أَنْ تدخلوا الجنة ولمَّا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين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 وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِمَّا تَأْتِيَنَّكُمْ عَذَابٌ أَوْ قَتْلٌ تَنَقَلِبُوا عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن الله اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ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 يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردواكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أَمْ حسبتم أن تدخلوا الجنة وَلَمَّا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين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 يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردواكم على أعقابكم فتن قلب خاسرين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولمَ يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين